التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وعدها إياه فلما تبيّن له أنه عدول لله تبرأ منه إن إبراهيم لذو حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله لهم ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَتْ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ